بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبها فالموليات قدها فالمغيرات صبحان، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لغضه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد I'll say that